بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا واتبع ما يوحى إليك من ربك.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 وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوَلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِي أَيْكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُوراً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 ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم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 قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل مَّن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائمين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاً أشحَّةً عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليهم من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحَّةً على الخيط. أولئك لم يؤمنوا فأحبق الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً Yahsabun al ahzab, belum yathabu. Wa in yati al ahzab, yaudulau anhum badun fil al arab. Yasalun an ambaikum. Walau kanu fi kum, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولم Maa wa al muminun al ahzab qaulu hada ma wadna Allah wa rasuluhu wassadqa Allah wa rasuluhu wma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 من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسعون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها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 نِسَاءٌ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا وَإِذ تَقُولُ لِلَّذِي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 وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا Hwaal-lahzi yu-callli alaikun wa malaikatuhu liyuxrjakun min al-ẓulmati ilan-nuur. Wa kaa-n bil-mu'minin rahimah. Ta-piyyatuhum Ya ayyuhah النبي, inna أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشري المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذ اهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا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 أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منه وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك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 إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ Zalikun akuhur l qulubikun wa qulubihin, wma kana l kum antu azur rasul Allah, wala antan kihoo azwajohu mibadhi abda. Inn zalikun kana عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليه النفير aba'ihinna wala abna'ihinna wala ikhwanihinna wala abna'i ikhwanihinna wala abna'i akhawatihinna wala nisa'ihinna wala ma malakat aimanuhum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 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنا أي يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا سُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا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 وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا Allah berfirman رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ berbuat لَعْنًا كَبِيرًا